بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرسوع والبحر المسجور إن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 وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعوا دريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم من لا يشتهون، يتنزعون فيها كأسا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غل ما لهم كأنهم لئلئم مكنون. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أُمَّةٍ مُشْرِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ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 قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قول طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرحوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم